أو لاج من الشيطان رادِب بسم الله رَبَّ yeah كأن تعلم الغيوب إذ إل قال الله Why not? کن قال الله يا عيسى بن مريم يا قرن عمتي عليك وعلى والدتك إذا موسیقی و وإن... وتبرئ لكم ولا برص بإذني این <تصفيق> تکا إذ قالوا فظلموا الناس في المزج وكهلا وطبير <تصفيق> ولا That's all. وإذا وحيت إلى الحواة ما we تا الله موسیقی about